بوك تو اثنان وخمسون اثنان وخمسون وطرغوفسكي تسينتر في المتجر في المتجر كأودي هل نذهب, متجر؟ هل نذهب إلى المتجر؟ هل نذهب إلى المتجر؟ ياس مورام ينبغي أن أتسوق. يجب أن أتسوق. ساكم منغو دناكوم. أريد شراء الكثير. أريد شراء الكثير. ماذا سَكَانْتَلَارِسْ كِتَّ أين اللوازم المكتبية؟ أين اللوازم المكتبية؟ مِتْرَبَعَتْ بَلِكَوْيِ وَحَرْتِيَا زَبِيْسْمَا أحتاج لظروف وورق خطابات. أحتاج لظروف وورق خطابات. مِتْرَبَعَتْ بَنْكَالَا وَمَارْكَرِي أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. أحتاج لاقلام حبر جاف وأقلام تعليم. كادا أمبلات. أين الأفاف؟ أين المفروشات؟ مترى با إدنا أحتاج إلى دولاب وأدراج. أحتاج إلى دولاب وأدراج. مترى باء النرابط نمسة يداً رجال. أحتاج إلى مكتب وأرفوف. أحتاج إلى مكتب ورفوف. كادس إجرش كيت. أين لعب الأطفال؟ أين لعب الأطفال؟ ми إلى لعبة عروسة ولعبة دب احتاج إلى لعبه عروسه ولعبه دب ми треба قدم وشطرنج احتاج إلى كرة قدم و شطرنج. كذا على طول. أين أدوات العدة؟ أين أدوات العدة؟ مترى بة ادن شكان ويدنا كلاشة. أحتاج إلى شاكوش وكماشة. أحتاج إلى شاكوش وكماشة. مترى بة ادن دبتشالكا. أيدين أحتاج إلى دريل ومفك. أحتاج إلى دريل ومفك. كاد نكِتُت. أين المجوهرات؟ أين المجوهرات؟ مترَبَ إد أحتاج إلى سلسلة. وسوار. أحتاج إلى سلسلة وسوار. مترى بادن خاتم وحلق. أحتاج إلى خاتم وحلق.